أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا وَبِالنَّادِي غَيْنِعَ سَنَا وَهَلْ سَنقْصُلُ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطر ولا تقتلوا النفس الله وَلَا تَسْتَطِيعُونَ أَن تَتَكَلَّمُوا إِلَّا مَا يُوحِي موسیقی وَبِعَمْدِ اللَّهِ أَوْفُرُ وَأَنَّهَا بَشِرَاءٌ صِيمٌ سَتَقِيمَ فَتَبِيعُ بسم الله